الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لما ذكر الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة الإنفاق ورغب فيه وضرب الأمثال للمنفقين ابتغاء وجه الله ولأولئك الذين يعرضون إنفاقهم للمبطلات ذكر بعد هذا أضداد المنفقين أولئك أهل الإنفاق يبذلون أموالهم طلبا لما عند الله تبارك وتعالى وهؤلاء الذين يقابلونهم وهم أكلة الربا المرابون هؤلاء لا ينفقون أموالهم رجاء ما عند الله ولا يقرضون الناس فيرجع إليهم المال ولكنهم يستغلون حاجة الناس وضرورتهم فهؤلاء يأكلون أموال الناس بغير فهذا بغاية المناسبة وهذا نوع منها وهو المناسبة بين المقطع والمقطع يعني هناك مناسبة بين الآية والآية هناك مناسبة بين الجملة والجملة هناك مناسبة بين الآية وخاتمتها موضوع الآية وخاتمتها هناك مناسبة بين مطلع السورة وخاتمتها هناك عند بعض أهل العلم مناسبة بين السورة والسورة هذا النوع هو مناسبة بين المقاطع هذا كلام على الإنفاق في جملة من الآيات ثم بعده يأتي الكلام عن الربى فقال الله تبارك وتعالى الذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربى وأحل الله البيع وحرم الربى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عادى فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الذين يأكلون الربا يعني يتعاملون بالربا ولكنه عبر بالأكل باعتبار أنه غالب وجوه الانتفاع يعني أنه هو المقصود الأول لهؤلاء وكذلك أيضا لمعان يأتي الإشارة إليها فكل من يتعامل بالربا فهو داخل في ذلك أكله أو لم يأكله الذين يأكلون الربا لا يقومون يعني في الآخرة من قبورهم على الراجح من أقوال المفسرين وبعضهم اعتبر ذلك في الدنيا أنه يصور نهمهم وجشعهم وتهالكهم على المال واستغلال حاجة الناس فهم يجرون خلفه كالمجانين بلا عقل ولا نظر صحيح ولا بصيرة ولا روية ولكن الذي عليه عامة أهل العلم سلفا وخلفا أن ذلك في الآخرة حينما يقومون من قبورهم فهم لا يقومون إلا بهذه الصفة، كقيام المصروع الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني من الجنون. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. من المس يحتمل أن يكون يرجع إلى قوله يقومون لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. تمل أنهم لا يقومون من المس، لكن هذا لا يخلو من إشكال. ولعل الأقرب الله أعلم أن ذلك يرجع إلى قوله يتخبطه يعني يتخبطه الشيطان من المس لكن بعضهم يقول لا يقومون إلا كقيام الممسوس الذي يصرعه الشيطان ذلك ما هو السبب الذي أدى بهم إلى هذه الحال أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا يعني أنها معاطاة ومعاملة حلال فكما أنه يبيع السلعة ويربح وكذلك يقرب ويأخذ الزياده ونحو ذلك فهذا كله يؤدي إلى زيادة المال والكسب عندهم وبالغوا في هذه المبالغة كما سيأتي حيث عكسوا القياس جعلوا البيع مثل الربع والأصل أن يقال أن الربع كالبيع ان الربع هو الذي حصل فيه النزاع بين أهل الإيمان وهؤلاء الكفار فهم عكسوا القضية وقالوا انما البيع مثل الربع كما سيأتي إن شاء الله وأكذبهم الله عز وجل فقال وأحل الله البيع وحرم الربا فالبيع فيه نفع للناس ومعاوضات وكسب وتبادل للسلع ويدور المال أما هذا فهو استغلال لحاجة الناس لا بيع ولا نفع للمجتمع وإنما إرهاق لهذا البائس الذي لا يزداد إلا بؤسا استغلوا حاجته من قبل هؤلاء الذين قد ماتت قلوبهم وتحجرت مشاعرهم وتصحرت نفوسهم فالله تبارك وتعالى يقول فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف من بلغه التحريم فإنه انترك الربة فله ما سلف قبل نزول الحكم أو قبل علمه به لكن لا يأخذ ما تبقى من اقساط الربا فإن استمر على هذه التوبة فالله تبارك وتعالى يغفر ويرحم ويتجاوز فانتهى فله ما سلف وأمره إلى أمره إلى الله ومن عاد فأولئك عاد قيل إلى استحلال الربا وقيل عاد إلى أخذه بعد التحريم فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين حملوه على الاستحلال احتجوا بأمرين الأمر الأول أنه قال قبله ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا فهذا استحلال بل تبجح في الاستحلال ومبالغة الأمر الثاني أنه قال فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ومعلوم أن أكل الربا من الكذائر لكنه لا يوجب الخلود في النار والله عز وجل يغفر ما دون الشرك لمن يشاء فهاتان قرينتان احتج بهما من قال بأن قوله فمن عاد يعني إلى استحلال الربا فأولئك أصحاب النار أصحاب النار هم الملازمون لها وأصرح من ذلك هم فيها خالدون. يأخذ من هذه الآية الكريمة هذا التصوير القبيح لحال المرابين وما هم فيه من الجشع والنهم والحرص الشديد والجري خلف المال فكان الجزاء من جنس العمل يعني عاقبهم الله عقوبة في الآخرة أنهم يقومون كالمجنون لأنهم في الدنيا كالمجاني يجرون خلف المال بأي وجه كان يعبدون المال ولو كان على حساب المجتمع ولو كان على حساب الناس ومصالحهم وضرورات حياتهم ليس في قلوبهم رحمة فمن قال بأن ذلك في الدنيا أو قال في الدنيا والآخرة كما حاول بعض أهل العلم أن يجمع بينهما فهي تصور حالهم في الدنيا في الجري خلف المال وكذلك عاقبهم بمثله بمثل هذا الصنيع بالآخرة فصاروا يقومون من قبورهم الناس يبعثون من القبور ويوجد من يتخبط ويصرع يتخبطه الشيطان من المس والتخبط هو الضرب على غير اهتداء يعني تقول فلان يكون في الأمور المعنوية ويكون في الأمور الحسية وأصله في الحسي المحسوسات يعني في الأمور المعنوية تقول فلان يتخبط يعني في آرائه يتخبط في اختياراته في حياته وسيره فيها وأما بالنسبة للأمور الحسية فالذي يتخبط هذا المصروع يضرب بيديه ويضرب برجليه ونحو ذلك على غير اهتداء يعني من غير قصد حركاته غير موزونة يعني يقال لا إرادية فهذا يقال له تخبط فلان يتخبط فأدى تصوير لحال هؤلاء بهذه الصورة الذين يأكلون الربا عبر هنا بالأكل كما أشرنا لأنه معظم المقصود أكثر وجوه الانتفاع ولا شك أن غالب ما يدور الناس حوله في هذه الحياة في الكسب والطلب ومن أجل هذا البطن في النهاية إبني نعيش منين عيش أولادي نريد نأكل نريد أن نعيش فيترجع إلى هذا الأكل غالب هذا العمل والاحتراف سواء كان حلالا أم حراما أو في النهاية في الغالب من أجل هذا البطن إلا من وفقه الله عز وجل وهداه وفتح بصيرته في الحياة أكبر وأعظم وأجل من هذا لكن على كل حال هذا فيه من التقبيح لحالهم والتشنيع عليهم ما لا يخفى كأنهم يأكلون الرذاء أكلا يأكلون هذا المال وكل منتفع ومستغل للمال بأي وجه كان يقال أكله فلان يأكل السحت فلان يأكل الحرام فلان يأكل أموال الأيتام إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما فعبر بالأكل مع أنه لو تصرف في مال اليتيم بسفر وسياحة أو في نزهة وملاهي أو اشترى فيه سيارة أو نحو ذلك فالحكم واحد أكله أو لم يأكله كذلك أيضا يأخذ من هذه الآية لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان يدل على أن الشيطان يصرع الإنسان فالصرع نوعان نوع يعرفه الأطباء ويكون لأسباب معروفة مدركة عندهم تارة أبخرة تتصاعد إلى الدماغ وتارة يكون بسبب أمور أخرى كورم في الدماغ أنحو ذلك هذا مدرك عند الأطباء وقد يجد علاجا عندهم أو تشخيصا لكن النوع الثاني هذا غير مدرك من ناحية الطب وهما يكون بسبب تخبط الشيطان هذا الإنسان ليس به ورم ولا أبخرة ولا شيء تقرأ عليه الآيات وأحيانا بدون قراءة الآيات ثم تفاجأ أنه يسقط ويتخبط ويبدأ يتكلم ذلك الشيطان الذي قد تلبس فيه صلى الله العافية. وهذا أمر مشاهد فالحس والمشاهدة من أعظم البراهين الداله على ذلك وهذا الذي عليه أهل العلم حيث يقررونه سلفا وخلفا وتدل عليه هذه الآية لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان وهذا يدل على أن الشيطان يتسلط على بعض الناس فيوقعهم في مثل هذه الأمور وتعتل أبدانهم ولربما عطل بعض أعضائهم ولربما كان ذلك بالتسلط على النفوس ويصيبهم بالحزن ونحو ذلك كما قال الله عز وجل في الآية التي سمعنا آنفا وهي آية عظيمة جدا في قوله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 الشيطان ماذا يفعل يخوف أوليائه ما معنى يخوف أوليائه يخوف أوليائه يعني يضخمهم من أجل أن يخافهم الناس هذا معنى الآية يخوف أوليائه يعني يخوفكم أوليائه يخوفكم من أوليائه يعظمهم ويجعل لهم هالة ينفخهم في نفوسكم من أجل أن تخافهم إنما ذلك الشيطان يخوف أوليائه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين فهذا المخاوف التي يلقيها الشيطان في نفوس الناس يخوفهم من أهداء الله عز وجل من أولياء الشيطان هذا عمله فهنا يتخبط الإنسان بالصرع فينبغي للإنسان أن لا يصغي لخواطر الشيطان وساوس الشيطان فقد يتسلط عليه بأي شيء كان تارة يوهمه بالمرض كتارة يوهمه بأمور أخرى يتخوفها يخوفه من الموت أحيانا يصور له أن الموت قد حل به فيبتئس يكون في حالة من الكرب والضيق والشدة وليس به إلا ليس به بأس وقد سمعت من كثيرين يصيرون إلى حال يظنون أن الروح ما بقي إلا أن تخرج كنت أسأل بعض هؤلاء كم مرة حصل لك هذا هذه المشاعر وبرودة الأطراف ونحو ذلك قال مرارا ما ميت ولا مرة إذن ليس هذا هو الموت فإذا جاءك مثل هذا فقل للشيطان بأن هذا ألا يضرني ولا تكترث به وكذلك أيضا لاحظ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يفتضح عند أهل المحشر فضيحة كبيرة هناك فضايح في المحشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغادر بأنه يغرز له لواء قال هذه غدرة فلان يعني عنده هذه غدره فلان بن فلان ويأتي بعض الناس يحمل على عاتقه أو على ظهره بقرة وآخر يحمل جملا وآخر يحمل شاتا وليست صامته، بل تسمع الثغاء والرغاء وسائر الأصوات بحسب ما غل وأخذ بغير حق وهكذا تجد من يطوق الأرض يوم القيامة إلى سبع أراضين هذا يوم القيامة فكيف بعذاب النار كذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس هذا تأكيد يعني تخبط الشيطان هنا من المراد به قد يكون لأمر معنوي بل هنا نحو ذلك لكن هنا بين أنه تخبط حقيقي يسقط ويتلبط ويتخبط لأنه قال من المس فالممسوس هذه حاله ليست قضيته قضية وسوسه خواطر بل سقوط سقوط شديد وتخبط وهذا أمر نعرفه ونشاهده بس الله العافية للجميع كذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى ذلك بأنهم أدى تعليل أدى الذي حصل بهم وهذا التعليل الكثير في القرآن فالله تبارك وتعالى عليم حكيم ليس هناك شيء من غير تعليل أو حكمة فالحكمة والتعليل ثابتان في أفعال الله تبارك وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة وهذا التعليل في القرآن كثير بصيغ مختلفة يعني لو جمعت بين ذلك يزيد على مجلة تعليل ركر التعليل والعلل في القرآن تعليل الأحكام يعني مثلا في الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أي من أجل أن تتقوا هذا تعليل لما ذكر مصارف الفي قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم يعني لألا يكون المال حكرا على الأغنياء فقط وتبقى طبقة مسحوقة لا يصل إليها المال فهذا تعليل صيغ متنوعة فكذلك أيضا هنا في قوله تبارك وتعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا لاحظ هذه المكابرة في الاستحلال لم يستحلوه فحسب بل بالغوا في استحلاله فجعلوا القياس مقلوبا جعلوا البيع ملحقا ومقيسا على الربا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وجه القياس أن يقال ذلك بأن الربا مثل البيع لأن الأصل في القياس هو الحاق فرع مختلف فيه بأصل ثابت في حكم اللي هو التحريم مثلا أو الحل لعلة جامعة بينهما هذه أربعة أركان للقياس لا يتحقق القياس إلا بها قياس الفقهاء يسمونه قياس التمثيل هؤلاء ما قالوا إنما الربى مثل البيع فيكون الحق الفرع الذي حصل فيه المنازعة منهم من أجل أن يستحلوا فيلحقونه بالبيع الثابت من جهة الحليه وإنما عاكسوا قالوا إنما البيع مثل الربى فألحقوا البيع بالربى كأنهم لشدة استحلال الربى جعلوه أصلا والبيع جعلوه فرعا وهذا بغاية المبالغة باستحلاله وهذا شيء عظيم بلا شك أن يستحل الإنسان ويبالغ بالاستحلال وأن يتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله لا تقدم برأي ولا باستهاد ولا حكم فيما جاء فيه النص ثم انظر كيف جاء الرد على هذه المبالغة في الاستحلال وأحل الله البيع وحرم الربع فقط هذا هو الرد لم يذكر لهم وجوها من الإقناع من جهة النظر العقلي كما يقال ولا وجوها من الإقناع من جهة الاقتصاد وأثر الربع على الاقتصاد وكذلك من الناحية المجتمعية أثر الربع على المجتمعات أثر الربع على الأمم هذا ممكن أن تسرد قائمة من الأضرار والمفاسد التي يقر بها حتى الكفار اليوم بهذا الاضطراب الاقتصادي الذي وجد قبل سنين قريبة في العالم تكلم بعض كبار رجال الاقتصاد عندهم وبينوا أن المخرج من ذلك هو في المعاملات الإسلامية أن المخرج هو في الشريعة الإسلامية هذا قاله بعض الكبار من الاقتصادية خروج من الأزمة الاقتصادية التي تضرب بأطنابها في أكبر الاقتصادات في العالم الغربي عقلاءهم يقولون بأن المخرج هو في التشريع الإسلامي تحريم الربع لاحظ فقل يمكن أن تذكر وجوه لكن هنا جاء الرد مباشرا بهذه الطريقة وأحل الله البيع وحرم الربع يؤخذ من هذا في الجدال وعلم الجدل والمناظرة أن المكابر قالوا إنما البيع مثل الربع هم في غاية المكابرة لا يريدون الحق أصلا ولا يدعون لحكم الله عز وجل إنما يريدون الجدل للجدل وإلا فهم ماضون وسادرون في غيهم يريدون استحلال ما حرم الله عز وجل بأي طريق كان فمثل هؤلاء لا مجال لمجادلتهم فإن المبطل الذي يقصد بجداله إبطال الحق أو اقرار الباطل أو يقصد الجدل للجدل فإن هذا ليس بمسترشد ولا مريد للهدى والحق فلا يجادل بيقال له أحل الله البيع وحرم الربا وانتهى هذه طريقة في الرد دل عليها القرآن فما كل من تكلم يجادل ما كل من أراد المناظره يناظر هناك أناس يريدون قرار الباطل هناك أناس يريدون التشويش على الحق هناك أناس يريدون الشهرة ويتكلم على ثوابت الدين ونحو ذلك فما كل من تكلم يرد عليه فبذلك لربما يحصل مقصوده وقد لا يعرفه أحد ولا يسمع بمقالته أحد ثم يرد عليه بعض من يشهره وتروج مقالته وتصل إلى كل مكان وتطرق كل سمع عامة والخاصة كبار صغار رجال نساء عجائز يسمعون هذا الكلمة من الباطل فما كل من تكلم يجاد ويجادل ويستحق أن تقضي الوقت معه ولذلك بعض السلف ما كان يسمح للمبطلين من أهل الضلال والبدع أن يجادلوه وأن يقضي وقتا معهم فكان يرفضهم ويقول اذهب إلى شاك مثلك فجادله وكلامهم في هذا كثير ومن شاء يراجع الإبانتين كبرى والصغرة لابن بطة رحمه الله وكتاب الشريعة للآجر وأصول السنة لللالكاء ومقدمة الدارمي للسنن ونحو ذلك من المصنفات مليئة بالآثار عن السلف في الامتناع من مجادلة المبطلية. ليس ذلك منعا للمناظرة مطلق منظرة موجودة وقد مضى مناظرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ذلك الرجل الذي أتاه الله الملك هذه مناظرات مناظرة إبراهيم صلى الله عليه وسلم مع عبدة الكواكد قال هذا ربي في سورة الأنعام قاله على سبيل التنزل في المناظرة قاله مناظرا لا ناظرا يعني لم يكن يعتقد بربوبية الكوكب عليه الصلاة والسلام فهذه المناظرة لا إشكال فيها لكن بشروط فما كل أحد يصلح لها من المناظرين وما كل أحد يستحق من المبطلين ثم إذا قامت موجباتها وأسبابها ومسوغاتها فهناك أيضا مطالب فيما يتعلق بهذه المناظرة من حيث ما يدور فيها من الشروط والواجبات والأدب والمحاذير قضايا كثيرة تتعلق بشروط الزمان والمكان والحال والأسلوب وما إلى ذلك فهذه قضية فائدة مهمة حاصلها ليس الأمر إليكم وإنما الأمر إلى الله وأحل الله البيع وحرم الربا. وانتهى انتهى أكتفي بهذا القدر اليوم وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا جعلنا وإياكم هدات والله أعلم صلى الله على النبي نحمد وعليه وصحبه أترك الإضافات والسؤال الغد إن شاء الله حتى ننتهي من الآية السلام عليكم ننتهي من الآية السلام عليكم